تؤتي أكلها كل حين من ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة, كشجرة خبيثة لتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفر وحلوا قومهم دار البوار وحلوا قومهم دار البوار جهنم ما يصلوا لها وبيس القرار وجعلوا لله أنداً يضل عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق من ما رزقناهم ويُنفق من ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل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 فأخرج به من التمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبئين وسخر لكم الليل والنهار